ولد هاليوم لي شيب يشب في الحدر علي يا شيب علي ولد هاليوم لي علي شيب الحدر علي وين بيني <مالبني> الولد هذا اليوم حمايل عريين زينا بالحره ويقر عين الحسين يصير ذاك اليوم ناصرها ومعين <مالس> يا شيب يا شيب الحدر علي <مينو> منو منو منو ومثل شيب المنو منو منو منو ومثل شيب المنو بيهمني ينجلي شيب الحدر علي hammi inteli shib al hadar hay dar ali walad al yawm li li li walad al yawm li shib al hadar ali shib al hadar shib al hadar ali عباس شفك سالمة تعيش بالعز الشهادة الخاتمة بيدك الفقر شفك لازمة ياشي يا بالحذر علي إلي إلي إلي ولا ما هاي إلي إلي إلي إلي ولا ما هاي إلي يصير نلوي ليشي علي يصير لنا الولي شيب الحدر علي إلي إلي إلي ولده اليوم لي لي لي ولده اليوم إلي علي شيب الحدر علي شيب الحدر علي شيب الحدر علي دم مولود الشهامة روح دور وابحث بتنديره ما موجوده بدعت غيره نستظل الدهم كلنا بخيره يا, بال... يا علي اجي اجي اجي ويا القمر اجي اجي اجي ويا اجي صار الفرح لي شيب الحدر علي, شي علي. وصار الفرح لي شيب الحدر حيدر علي <تصفيق> يا احتمال ليه نسام لا يغرمان لا تصد عيونك ولا ينعمان نذر اللي قب الحرايب ماوها مش حزن مشه مشامش بال... مش حزن مشه ودانا يحكي علي انا يعتلي شيب الحدر علي لي لي لي ولد شاير يا عندي يا عندي يا نسمه بشاير يا, يا عندي يا, يا فرح للروح وتسر الجلو يا فرح للروح وتسر الجلو انت تصف فرح دق القلب المحي انت تصف فرح دق القلب المحي تجلب الاحسان للك لك لك سجل ما بض فاضل ولي اش علي ابو فاضل ولي اش حي بالحدر حيدر علي حيدر علي, در حي در علي كان على الهندسه, الهندسة على المعروف على المعروف هذا الرادود ملّ حسين الموالي والرادود الحسيني ملّ ضرغام الكعبي كتبت الكلمات بقلم الشاعر الحسيني المبدع أحمد الطيب الحلي التوزيع الشبكي ميثم عمران الإبراهيمي هذا ونسألكم الدعاء